I šta idi Kwan yo ali bipalle unkulu Bikumyon seb Piten فاضربوا فوق الأناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم دِي دُنْيَا مَ ذَاقُوا فَذُوقُوا وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مَّ الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يوله مَن إِذِن دَبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا فَاللَّقِتَالُ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فئة أَ متحَزًا إى فيأَت فَ قدِب أَْ بغَض مَِ الله وَ مَ أ م